وجودا يكون لكل من يصحح منه الأخطاء، يعني لن ترضى عنك أيها المؤمن. وقولها اليهود هم أتباع موسى الذين ينتسبون إليه معفولة إما من يهود جدهم ينتسبون إليه، وإما من الهود. وهو الرجوع لقولهم إنا هدنا إليك وعما النصارى فإنه معفوذ من بلد يسمى نصران معروف في فلسطين ينتسبون إليه وقيل من النصرة لأنهم نصر عيسى عليه الصلاة والسلام فسموا بهذا بسر وهم الذين ينتسبون إلى عيسى سبني مريم. نصران ولا نعم نصران. وفي بلد اسم النصرة هم عاد يكونون يسبون إليها ولا إلى إلها تاني. لكنهم المعروف عندي أنه نصران. وأما <تصفيق> وهم ينسبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وتسموا أخيرا بالمسيحيين بعجلة أن يعطوا أنفسهم صبغة المشروعية. ولكن المسيح عيسى من مريم بريء من. لو خرج لقاتلهم لأنهم كافرون به كما هم كافرون بمحمد صلى الله عليه وسلم يقول لن ترضى عنك اليهود ولا وقوله لن نصارى لا هنا للتوكيد وليست مستقلة فإنه لو حذفت وقيل ولم ترضى عنك اليهود والنصارى لا استقام الكلام لكنها زيدت في التوكيد لأجل أن لا يظن الظان أن المراد أن الجميع لا يرضو مجتمعين لأنه لقد لم ترضى أنك الوود والنصارى لظن الظان أنهم لن يرضوا في حال اجتماعي مع أن الواقع أن كل طائفة لم ترضى حتى تتعلم تتبع ملتهم حتى حرف آية وهي تنصب المغارع بنفسها عند الكوفيين وعلى تقدير أن عند البصريين تتبع ملتهم الملة الدين أي دينهم الذي كانوا عليه فاللهود لن يرضوا عنه حتى تكون والنصارى لن يطاعون حتى تكون نصرانية ولكن ما هو الجواب الوحيد لهؤلاء الذين يقولون إنك يا محمد لا نرضى بك حتى تتبع ملتنا الجواب قول قل مجيبا لهم في عدم رضاهم إن هدى الله هو الهدى وليس الهدى ما أنتم عليه بل إنه هدى الله وحده للهدى الذي تزعمون أنكم عليه هو الهدى هو ضمير فصل فقد تكرر علينا أن لضمير الفصل ثلاثة فوارف الفائدة الأولى التوكيد والثانية الحصر والثالثة بيان أن ما بعده خبر لاصف صفة خبر لا صفة فعلى هذا يكون هذا الضمير لا محل له من الإعراض ويكون قوله الهدى خبر إن وعما اسمها فهو قوله هدى الله قل هدى الله هو الهدى وما عدا فهو ظلال قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأما تصرفون فكل ما لا يوافق هدى الله فإنه ظلال وليس ثمة واسطة بين هدى الله والضلال ثم قال ولئن التبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ولئن التبعت الخطاب لمن للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ولكن الأقرب رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله لئن التبعت الجملة هذه فيها شرط وقسم شرط وقسم وإذا اجتمع الشرط والقسم فإن يحده جواب مؤخر منهما قال ابن, ابن مالك في الألفية وحده لدى اجتماع الشرط وقسم جواب ما أخرت فهو منتزم وين القسم القسم هو الذي دل عليه الله في قوله وَلَئِنِ اتَّبَعْتِ إذ أن التقدير والله لئن اتَّبَعْتَ وَأَنَ الشَّرْبُ إن الجواب مالك من الله مالك هذا جواب القسم لو كان جواب الشرط لوجب اقتران الفاء به لأنه نفي ولكنه كان جوابا للشرط فلم تقترن به الفاء جواب للقسم فلم تقترن به الفاء أين جواب الشرط قيل إنه محذوح دل عليه جواب القسم وقيل إنه لا يحتاج إليه لتمام الكلام بدونه وهذا القول هو الراجح أنه لا يحتاج إليه لتمام الكلام بدونه والدليل على ذلك أنه لم يأتي مذكورا في أي أسلوب من أساليب اللغة العربية فإذا كان لم يأتي في أي أسلوب من أساليب اللغة العربية دل على أن الكلام مستغن عنه وأنه لا حاجة له قال ولئن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ شف قال ملتهم ثم قال أهواءهم لأن هذه الملة التي هم عليها ليست ملة هدى ولكنها ملة هواء ولهذا قال ولئن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذي جاءك من أولهم لأنهم على هوى وليس على هدى إذ لو كانوا على هدى لوجب على اليهود أن يؤمنوا بالمسيح إنسان المرضين ولوجب عليهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لكن دينهم هوى وليس هدى وهكذا كل إنسان يتبع غير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويتعصف له فإننا نقول إن دينك أو إن ملتك هوى وليس هدى وقوله بعد الذي جاءك من العلم يشير إلى الوحي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان القرآن أو السنة قول جاءك من العلم هل هو علم الذي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام نعم علم فإن الله يقول له وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك الرسول ما كان عالما كان نبيا أميا عليه الصلاة والسلام ما يعلم لا يقرأ ولا يكتب ولكن الله أنزل عليه هذا العلم حتى صار بذلك نبيا جاء بالعلم النافع والعمل الصالح مالك من الله من ولي ولا نصير مالك من ولي ما عرابه يا نائف مش عرابه ما. نافية ما لك وقوله من ولي اعرابه يوسف حفجة حفجة ولي مجرور وش محلة من الاعراب ولي ما له من الاعراب يعني هي مفعول به مثلاً عامل بالشيء مجنون رخبا مرفوع محل إيش مهار النعراء على المبتدا على المبتدا صح ولي مبتدا مرفوع بضمه مقدر على آخره منعوض ورجع المحل بحركة حرف الجد من وليه وأسرى مالك من الله ولي مالك من الله ولي ولك جار مجهور خبر مقدم وجملة مالك من الله لا محل لها من العرب لأنها جواب جواب القصر, جواب القصر لأنها جواب القسم مالك من الله من ولي أما اسم الله سبحانه وتعالى فقد تقدم الكلام عليه. ومعناه اشتقاه وقوله من ولي الولي هو الذي يتولى غيره بحفظه وصيانته فالمعنى ما أحد يتولى حفظك سوى الله عز وجل ولا أحد يتولى نصرك ولا نصير فيدفع عنك وحينئذ تنزل بك عقوبة الله حتى لو كثر الجنود عندك نعم ولو كثرت الشرط ولو كثرت القوة فإنك إذا اتبعت غير شريعة الله ما أحد يحفظك من الله ولا أحد ينصرك من دونه لأن النصر والولاية تكون في بالهداية في اتباع الهدى الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن فالأمن إنما يكون بالإيمان وعدم الظلم ما لك من الله من ولي ولا نصير؟ ولي مصدر بقى لا من مصدر ولي هذه على وزن فعيف من الولاية من الولاية هنا شايف نعم القيد على الذي جاءك هنا له مفهوم إيه؟ له مفهوم له مفهوم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينهى عن متابعتهم كان يحب موافقتها للكتاب فلما أمر بمحالفتهم صار ما يتمكن نحي الصلي الذي يتبع معذور نعم نعم. نعم اللي يتبع اللي يتبع غير الإسلام وبدون علم فهو معذور معذور لكنه إذا كان مفرطا وهذه ستبعت تأتينا بالفوائد تأتينا بالفوائد الآية <تصفيق> الذين آتيناهم الكتاب يثلونه حق تلاوته الذين آتناهم كتاب مبتدأ ويتلونه حق تلاوته قيل إنها خبر مبتدا وعلى هذا فتكون الجنة الثانية أولئك يؤمنون به تكون استئنافية وقيل إن قوله يتلونه حق تلاوته جملة حالية، وأن أولئك يؤمن به الجملة الخبر المقتدى. نشوف أين؟ بالمعنى أين أرجع؟ الذين آتيناهم الكتاب أعطيناهم الكتاب. والإيتاء هنا إيتاء شرعي ولا كوني؟ شرع شرع شرع. أو كله، إيتاء شرعي كونه لأن الله تعالى قدر أن يعطيهم كتاب، أن يعطيهم كتاب فأعطاهم إياه، وهو أيضا إيتاء شرعي لأنه فيه الشرائع والبراءة والمراد بمن آتاهم الكتاب إما هذه الأمة أو هي وغيره. وهذا هو الأرجح أنه شامل لكل من آتاه الله الكتاب والكتاب المراد به الجنس فيشمل القحان والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الله عز وجل وقوله يتلونه حق تلاوته يتلونه التلاوة على تلاوة اللفظ وهي القراءة وعلى تلاوة المعنى، وهو التفسير وعلى تلاوة الحكم أي اتباعه وهو الاتباع فالتلاوة تطلق على تلاوة اللفظ تلاوة المعنى يعني إن يتبع المعنى ولا يحرفه وعلى تلاوة الحكم وهو اتباع الحكم نعم هذه المعاني الثلاثة للتلاوة داخلة في قوله يتلونه حق تلاوته التلاوة اللفظية أن يقرأ القرآن باللفظ الذي يجب أن يكون عليه معربا كما جاء معربا يقول معربا كما جاء معربا ما يغير فلا يقول مثلا الحمد لله رب العالمين هذا ما تلاوه حق تلاوته بل يقول الحمد لله رب العالمين بدون تغيير لأنه نزل هكذا فوجب أن يتلى هكذا التلاوة المعنوية أن يفسره بحسب ما أراد الله ورسوله فيقول مثلا المراد بالأي كذا على حسب ما أراد الله ونحن نعلم مراد الله بها بأي وس بأي طريق هل الله يقول أردت بكلامي كذا؟ لا الجواب لا ما قال ذلك لكنه قال بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين فنحن نعلم ما يريد الله تعالى بهذا القرآن لأنه جاء باللغة العربية وهذا المعنى في اللغة العربية هو ما يقتضيه هذا اللفظ أو هذا السياق فنكون بذلك قد علمنا معنى كلام الله عز وجل وقوله هذا تلاوة المعنى تلاوة الحكم امتثال الأوامر واجتناب النواهي والإقرار بالأخبار هذا تلاوة الحكم أن تتبع ما ما حكم به هذا القرآن وتقرب بما أخبر به. حضوا تفعل إش تفعل وتترك النواهي وتصدق بالأخبار. فتكون الآن تاليا حق التلاوة. فإن استكبرت أو جحد فإنك لم تتلوه حق تلاوتي. وفي قوله حق تلاوته هذا من باب إضافة الوصف إلى موصوف يعني التلاوة الحق يعني التلاوة الجد والثبات وعدم الانحراف يمينا وشمالا وهو من حيث الأعراض مفعول مطلق لأنه لأنه مطاف إلى المصدر مثل قوله في, في الفرائفة كجد كل الجد نعم هنا أتلوه حق تلاوته يأتونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أولئك الإشارة تعود ها إلى الذين أوتوا الكتاب وهم يتلونه حق التلاوة يعني أولئك المتصفون بهذا الوصف الذين يتلون الكتاب حق تلاوته يؤمنون به وأما من لم يتلوا حق تلاوته فليس مؤمنا به فلعنده من نقص الإمام بقدر ما عنده من المخالفة فالإمام يزيد وانقص ولهذا قال يؤمنون به وفي الإشارة إليهم في الأفض البعيد تليل على علو مرتبتهم كقوله في أول سورة بقرة أولئك على هدى من ربهم فهذا تليل على علو من منزلتهم ومرتبتهم قال أولئك يؤمنون به الإيمان في اللغة التصديق لكنه في الشرع تصديق مقيد بالقبول والإدعان فلا يكفي التصديق وحده بل بد من القبول والإدعان والدليل على ذلك أن أبا طالب لا يسمى مؤمنا مع أنه مصدق ومعترف لكنه فاته القبول والإدعاء فكون الإنسان مصدق ما يقال مؤمن ولقد فرح بعض الناس في جقارين جقارين أظنكم تذكرون ها؟ رجل من الروس هو أول من صعد كذا القمر أظن هكذا، ها؟ وقال وقالنا أعترف الآن إن هذا الخلق له خالق مدبّر، ففرح الناس فرحا عظيما. رأوا آمن الرجل آمن الرجل هل هذا إيمان؟ لا، ها؟ أبد ما لأن هذا مجرد استنتاج عقلي كل إنسان عاقل يعرفه يعرف إن الكون العظيم المنظم البديع يعرف أن له خالقا مدبرا منظما كما نعرف أن لهذا المسجد من بناه نعم ونعرف أن لهذا النور من أضاعه وهكذا فالحاصل إن هذا ليس بإيمان مجرد اعتراك بالله سبحانه وتعالى لا يعد بإيمانه ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم المنافقون يقولون نشهد إنك لرسول الله ولكن هذا إن كانوا صادقين في شهادتهم لكن الله كذبهم يكذبون يقولون كاذ يقول نشهد وهم كاذبون لأن ما عندهم قياد ولا قبول فالقلوبهم منكره والعياذ بالله إذن أولئك يؤمن به لأنهم يتلونه حق تلاوته فمن لم يتلو القرآن حق تلاوته بالمعاني الثلاثة التي ذكرنا فإنه ناقص الإيمان ناقص الإيمان وقد يفقده بالكلية قال ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ما هو الخبر شيخ نعم ذكرنا أن الخبر فيه رأيا للعلماء، رأي يتلونه حق تلاوته ورأي آخر أولئك يؤمنون به وعلى هذا الرأي الأخير تكون يتلون حق تلاوته جملة حالية يعني الذين آتيناهم الكتاب حال كونهم يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به فيكون الحكم عليهم بإيمان به مشروطاً بوصفهم بتولايته إياهم حق تلاوته. فالجملة على هذا العرب واحدة، لكن الخبأ لكن المبتدا مقيد. أما على الرأي الثاني فالكلام جملتان. الذين أتى مكتاب حق تلاوته. أولئك يؤمنون به ولكن الأقرب الإعراب الأول لأنه الكلام هنا على الإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ما يؤمن به إلا من اتلو الكتاب حق تلاوته سواء التوراة أو الإنجيل أو القرآن ما يؤمن به حق يعني إلا ما لم حق التلاوة وعلى هذا فقيد الذين آتناهم الكتاب لكونهم يتلو حق التلاوة أحسن يعني أنه من أوتي الكتاب وصار على هذا الوصف يتلو حق تلاوته فهو الذي يؤمن به نعم وتجيرا من الشرفانون ان كتابه لا لا مو مو خبر لا خبر هذا أيضا مما يقول أن جومه الكرم حال وقال ومن يكفر به فاولائك هم الخاسرون نعم المصر مخبر الثاني لا لا المصر مخبر الثاني أو جمع مستأنفة متفرع عن قولنا يتنو أحق دي الأول هو الخبر <تصفيق> لا مانا الأرجح أنه يكون حالا المصر مخبر أقول الأرجح أن يكون حالا وكونه خبرا مرتوح وقوله من يكفر به فأولئك هم الخاسرون من شرطية جازمة هنا أولى يكفر نجزون به أي بالكتاب فأولئك هم الخاسرون الجملة فأولئك هم الخاسرون هو جواب الشرط واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية والجملة الاسمية إذا كانت جوابا للشرط وجب اقترانها بالفاء كأخواتها المذكورة في البيت اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلم وبالتنفس هذه السبعة إذا جاء جوابا للشرط فإنه يقترن بالفعل وقول ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ما قال ومن يكفر به فقد خسر فلأتى بالجنة الاسمية المفيدة شوله الثبوت والاستمرار وأتى بضمير الفصل في قوله هم لإفادة الحصر والتوكيد يعني فأولئك الذين كفروا به هم الخاسرون لا غيره وعليه فكل من ليس بمؤمن فهو خاص طيب هذا الرجل عنده ملايين ابتراه عنده سيارات عنده عقارات عنده بنيون عنده زوجات عنده أهل عنده ملك لكنه كافر ماذا نقول هو خاسر هو خاسر هو في الحقيقة لم يربح من هذا المال ولا من الأولاد قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أريمة موقامة هذا المال ما ينفعه بل بل سيكون حسرة عليه لأنه سيفقده سيفقده هو أو يفقد المال يعني إما أن يموت عن المال أو أن المال يفوت عنه وقول فَأُولَئِكَ هم الخاسرون ما معن الخاسرون أصل الخسران النقص الخسران النقص ولهذا يقال ربح ويقال في مقابله خسر فهؤلاء هم الذين حصل عليهم النقص لا غير، لأنهم مهما أوتوا من الدنيا فإنها زائلة وفانية فلا تنفعهم ثم قال تعالى يا بني إسرائيل واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أذكر... يا بني إسرائيل إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراحي ومراجد بنيه هنا كل من ينتسب إليه من ذكر أو أنثى لأنه مر علينا في الوقت أن كلمة بني للذكور ما لم يكون قبيلة إن كانوا قبيلة الشمعة الذكر والإنف وقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التذكير هنا بالنعمة ليس مجرد أن يذكر الإنسان أن الله أنعم عليه نعمة قبل ولكن المراد أن يتخذ من هذه النعمة أو من هذا التذكر للنعمة طريقا إلى شكره بامتثال أمره واجتناب نهيه يعني لا تنسوا ما أنعمت به عليكم فتكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم بل آمنوا به واتبعوه جزاء لهذه النعمة وقوله نعمتي هو مفرد فيشمل جميع النعم التي أنعم الله بها عليه. والله تعالى أنعم عليهم بنعم كثيرة وقوله وعني فضلتكم على العالمين هذا أيضا من باب عطف الخاص على الآن وإلا فالتفضيل على العالمين لا شك أنه نعمى لكنه لما كان مرتبع عالي تفضيل على الناس خصه الله تعالى بالذكر وقولوا وأني فضلتكم عليهم أي جعلتكم أفضل منهم وقد أشار موسى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين هذا من, من تفضيله علي العالمين وقولوا اذكروا نعمة التي انعمت ماضي أول حاضرة اذا وامني فضلتكم ماضي ايضا فالله تعالى فضلهم على العالمين حين انعم عليهم وذلك قبل ان توجد هذه الامة اما بعد وجود هذه الامة فان هذه الامة افضل افضل من بني اسرائيل كما دل على ذلك نصوص الكتاب والسنن، وقوله على العالمين، على العالمين، العالم من مراد بهم؟ ها المراد بهم ما سوى الله، وقد يراد بهم ال بني آدم فقط، بني آدم فقط، فهنا. إن كان المراد بالعالمين منس والله كان دليلا على أن بني إسرائيل فضلوا حتى على الملائكة وإذا قلنا المراد بالعالمين عالم بني آدم الذين هم من جنسهم صار لا يشمل الملائكة ولا الجن وذلك لأن العالم قد يراد به ما سوى الله وقد يراد به شيء مخصوص وهم بنو آدم إذا دل عليه كما تقول عالم الحيوان عالم العنس عالم الجن وتقول أخص من هذا عالم البهائم عالم الحشرات عالم كذا وسمي عالما لأنه عالم على خالقه سبحانه وتعالى فإن هذه المخلوقات كلها فيها دليل وآيات عظيمة على وجود الله سبحانه وبحمده فهي عالم على وجود الله وعلى ما تتضمنه هذه المخلوقات من بيان الرحمة والحكمة والنعمة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا نعم الأقنب الله أعلم الأخير إنهم العالم الخاص الذي من جنسه. وتقو يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اتقوا يوما وش معنى التقو؟ اتخذوا تأخذ وقاية. وقاية من العذاب الذي يقع فيه لأن التقوى أصلها على حسب التصريف اللغوي. أصلها وقوى فخُلِبت الواوتاء فصارت تقوى وهي من الوقاية والممتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى لا شك أنه اتخل وقاية من عذاب الله اتقوا يوما لا شك أنه لا يراد اتقوا يوما ألا يقع فإن هذا اليوم لا بد أن يقوم لكن اتقوا ما يكون فيه من من العذاب والنكال المخالف، وقال لا تجزي نفس عن نفس شيئا فليس تفضيل آبائكم على العالمين بمغن عنكم شيئا لا تقون لنا آباء مفضلون على العالمين وسنسلم بهم من النار أو من عذاب هذا اليوم؟ لا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، إلا الوالد يجزي على والده، ماذي؟ ولا المولود، ولا, ولا المولود، يفر مرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه لكل من منهم من بعيد شئ يغني، والدليل على العموم <تصفيق> أن قوله نفس نفس النكره في سياق يا غانم النفي فتكون في العموم تكون العموم النكره في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام الانكاري تكون العموم فهنا النكرة في سياق النفي فتكون للعموم أي نفس ما تجزي عن نفس الأخرى شيئا هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي عن أبيه شيئا قال للرجل أبي وأبوه في النار ولا يجزي عن أمه شيئا استأذن من الله عز وجل أن يستغفر لأمه فمنعه ومن دون الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى فلا تزي نفس عن نفس شيئا، وقول الشيء نكرة في سياق النفي أيضا، فتعم أي شيء، تعم أي شيء، ولا يرد على هذا الشفاعة الشرعية التي ثبتت بها السنة، فإن هذه الآية مخصصة بها. وقال ولا يقبل منها عدل لا يقبل منها أي من النفس عدل والذي يقبل أو يرد من الله سبحانه وتعالى والعدل بمعامل معادل يعني لو أتت بما الفداء ما يقبل إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه يقبل الله منهم ذلك نعم وراء أنهم الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سور العذاب يوم القيامة طيب نسيس لفظ الآية على كل حال أنها لو جاءت لو جاء هؤلاء بما في الأرض جميعا ومثله مع ليفتدوا به من العذاب ما نفعل وهذا معنى قوله ولا يقبل منها عدل فالعدل معناه الشيء المعادل كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة أو عدل ذلك صياما أو كفارهم طعام مساكين او عدل ذلك الصيام اي ما يعادله من الصيام فالعدل اذا بمعنى المعارف ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة الشفاعة في اللغة العربية من الشفع او من الشف بالفتح وهو ما يسمى بالزوج ما يسمى بالزوج يعني الاثنين شفع لأن كل واحد منهما شفع الآخر فالشفاعة في اللغة العربية من الشفع وهو الزوج لكنها في الاستلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة هذه الشفاعة أن تتوسط لغيرك بجلب منفعة أو دفع مضرة فالشفاعة لأهل النار أن يخرجوا منها هذه بدفع مضرة والشفاعة في أهل الجنة أن يدخل الجنة هذه في جلب منفعة في هذا اليوم لا ينفع نفس لا ي... تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تنفعها شفاعة وشفاعة نكر في السياق النفي فتعم أي شفاعة كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وهذه الآية الكريمة عامة لكنها مخصوصة بما ثبتت به السنة من إفلات الشفاعة العامة والخاص، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الموقف أن يقضى وثبت عنه أيضا أنه يشفع في أهل الكبائر أن لا يدخل الجنة أو من دخلها أن يخرج منها لا يدخل النار. أوه. لا يدخل الجنة. okay. لا تعالى هذا الكلام. هل لا يدخل النار؟ لا لا لا. هل لا النار؟ يا سبقت الإنسان. لا النار. وفي من وفي من دخل النار؟ يخرج. يخرج منها؟ فألا هذا يكون العموم في قوله ولا تفاض شفاعة مخصوص بما ثبتت به السنة من إيه؟ ما الشفاء طيب وقوله ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون كيف هم ينصرون مع أن السياق يرجع إلى مفرق نفس عن نفس ولا يقبل منها أي نفس ولا تنفعها أي نفس فمُقتَبَل الصِّيَاق أن يقول ولا هي تنصر ولا هي أي نفس تنصر فقال ولا هم نصروه. نقول إعادة الضمير إليها باعتبار المعنى، لأن ما دامت العمون نفس عن نفس، فالعموم معنى ففالعمون يدل على الجمع وعلى الكثرة. تعاد الضمير إلى النفس باعتبار إيش باعتبار المعنى مو باعتبار الله لا لو كان باعتبار لفظ لقال ولا هي تنصر باعتبار المعنى لأن النفس عامة ثم إن هناك ملاحظة لفظية وهي مراعاة الفواصل فواصل الآيات ومراعاة الفواصل أمر وردت فيه ورد به القرآن نعم حتى انه من اجل المراعاة يقدم المفضول على الفاضل تستحضرون هذا في برب هارون وموسى يعني سورة طاها كلها على فاصلة الف الا بعض الهاتف القليلة فمراعاة الفواصل اذا من بلاغة القرآن فهنا نقول إنه عبر بالجمع مراعاة للمعنى هذا باعتبار المعنى ومراعاة للفواصل باعتبار باعتبار اللفظ أولي أخيه وما يحضر المرء من أخيه وأمه وأبيه ما يصير أنه قدم على أمه لا لأنه ما تختلف الفواصل لو قال من أبيه وأمه وأخيه اختلف لكن الترتيب انا الترتيب لأن كون الانسان يالف اخوه أقل من كونه يالف يعلف امه هو أنسقه من همي وعبيه نعم؟ أليس كذلك؟ نعم إجابة دليل شرعي بدليل قلنا إذالة حكم دليل شرعي أو لط بدليل شرعي زالته أو رفع حكم دليل شرعي أو لفظي بدليل شرعي معفي هل ذاك لا لفظه واحد سمعك كله اي نعم الخمس طيب تضامن جمع ما هو فيه اين <تصفيق> النسخ على فوقه العشره خمس حظ ما ضاق، العشر الأول، العشر هي الأول، أي طيب هل نفخ جائز عقلا واقع شرعا أو لا؟ أحمد واقع إن وش دليل؟ هي قوله تعالى من نسح مناس نونسها ناس بخيل منه طيب وهل هو كاذب شرعا عقل غلط كاذب عقلا يوسف وش وجه إذن هناك مرة على ما ديروا أنه مستحيل الكلاع وعبر ديرهم كانت المصر الأولى مم. كانت الشخص الأولى كانت المصر ثم تطوروا هذار هذار هينجم الآن؟ بعض العلم يظهر له جائز عقلا وهذا خطأ لأن ما وقع شرعا فهو جائز عقلا بلا شيء الشرع ما يأتي بالنحاء لكن نحن نقول جائز عقلا بل واجب عقلا وجهه أن نص يعتبر فيه تطور المحكوم عليه ومدى تقبله للحكم وكون هذا الحكم في هذا الزمان بالذات مصلحة وفي الزمن الأول ليس مصلحة وليس يلزم منه كما قيل تجدد علم الله على مسحيح بل الحكم تغير الاختلاف المصلحة اختلاف المصلحة اما بتغير الزمان او بتغير حال المحكوم عليه او بتغير المكان ايضا ضي لماذا لا نقول سمعي وليس بعقل لا نقول سعى عقلي ايضا يجيبونهم حالة نعم يقولون الحالة انه في اوجبها من الاول نعم قد ايش قد تحت تحدث نعم إذا حدثت ثبت يعني مثلا نكاح المساء نعم اللي وفي في حال مشقه نعم في حال اشقاما على الوالدين اين يمكن نجاحان اشق ولولا ان ربنا ولولا ان رسول الله يوم القيامه لقلنا ب... بها ولهذا راي ابن عباس رضي الله عنه إيه. أنها جائز للضروره <تصفيق> ما تدخلوا عليه المحبة؟ لا يدخلون علينا. يقول لأن المصلحة اقترت. الآن ترأت أنه محرم ممن ممنوع لا يمتين. ولا يمكن يكون في مصلحة إطلاقا في المستقبل. وكراتي في مصلحة, في مصلحة؟ نعم. مصلحة. نعم. مصلحة. لكن الله يعلم أن المصلحة بعد هذا الوقت ما يمكن تحدث أبدا. لا يمكن تحدث. لأن لو لو لم نقل بذلك لازم أن تكون خمر رأس متعالا غير تابع له لا السلام. لا السلام. كلها تجد أنها موافقة الفكمة. إذا وجدنا مثلا نسخة الخمر وجدنا أنه متطور. إجابة الصلاة وجدنا أنه متطور. إجابة الصيام وجدنا أنه متطور. وهذا. كذلك هن الخمر وقلنا بالمصلحة، قلنا لو أسلم واحد يعني يدين على الخمر، لا هذا الرجل معه، نعم. نعم ربما نقول بها لو فرضنا إنه لو لو لو منعرفه الخمر حالا نعم. أنه ينفر من الإسلام ولا ولا يرجع عن إلى دينه ممكن نقول نعم هو في الأهل الأهل في نرى هذا نرى التطور في الدعوة حتى وقت الحق طيب قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق قلب هنا مصاحبة مصاحبة وكيف أصاله بالحق هل آه. المعنى أن رسالته حق أو أن ما أرسل به حق كيلو مانعين يحتمل يعني وناخذ بواحد ولا لا بالمعنى ينكر جميعا طيب طيب وشرب بشيرا ونذيرا نعم حال مين حال من اللحظ الله من كلها الدنيا. لا, لا. من منع السماء جميع فعل وفاعل مفعول. لا أقلها. من الفعل. من الكاف؟ مم. مم. <تصفيق> إيه. العلماء من الأركان. صح. نعم. قُلْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْمَنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ ما معنى الاستفهام هنا؟ لا أظلم، لا, لا. لا أحد أظلم، يعني بما نعيش، لا, أ... لا, لا, لا لا أظلم، مش ما أنا، لا وإيش تعربه؟ نافيس، إذا فلنستفهم بمعنى مم. النفي، ما هي البلاغة؟ في كون الاستدهام يأتي بمعنى النفل تنفهمين السؤال التلاغة في كون الاستدهام يأتي بمعنى النفل هنا توكيد عظم هذا الهو لا. إنه يقول مشرّم مشرّم ما نتحد. يعني كأن قوة النفي كأنه يقول من أظلم أخذوني. كان إن كان أحد أظلم هذا. فهو مشرّم يعني التحدي. طيب. قلوا من أظلم؟ يعني خليفة. ترد في القرآن الكثير من أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم ممن افترى الله كذباً نعم وما أشبه ذلك كيف نجمع بينها هذه البسوكين نعم لكن هم من أظلم ممن منع مساجد الله يعني ما هنا أحد أظلم منه ومن أعظم ممن يفترى على الله كذا يعني ما هنا أحد أعظمني أشتم ما يتناقضن ذولي كلهم كلهم كلهم غالمين يعني لعمل الشهادة غالم كلهم غالمين لكنهم أعظم يعني أعظم ظلم ومن أعظم ظلما ممن منع مثلا الله لا أحد أعظم من ظلم لا أحد أعظم ظلما ممن يفترى على الله كذا ماذا؟ أحد يعرف؟ طيب عبد الله عنه الجواب من أخبر منه شو يعني لا هم من أعظم ولا أحد أعظم ماذا؟ من لا يعني ما في أحد أعظم من هو... اللي يمكن أن يقدر من بغيرها الصير من الله من الله حبيب. لا نعم لا أحد إحتراء في هذا الجانب إيه؟ في الجانب الأخير في إحتراء على الله في على الغيب مهن أحد أظلا ينفتر على الله الذي إحتراء على الله أهم منه ويبهذا وجه فإنتم يعني تنزل كل آية على المعنى الخاص به فمن منع أحداً أن يدخل بيتاً أعظم المانعين لدخل البيوت الذين ينمعون مساجد الله الذين يكذبون على غيرهم أعظمهم الذي يكذب على الله <تصفيق> وتكون جهة هنا منفكة بقيت جواب آخر يعني تكون في منزلة واحدة نعم لقراء أن هذا ليس في من لا أحد ينمق في. إيه. يعني هو أنني لا أحد أظلم منه. لا أظلم. ولا وليس فيه نفسي لمساوات. مساوات. فيقول معنا أنهم كلهم اشتركوا في الأظلمية. نعم. على مرتبة مساواة. على مرتبة مساواة. نعم. وهذا لكن المعنى الأول أدق. لأنه ما هو ليس من افترع الله يكريباً يستاوي من منع مسأل الله أن يذكر في اسمه بل لكل شيء جهته قوله تعالى بديع السماوات صالح وكش معنى بديع السماوات؟ إذا بديع بمعنى مبدع حيث تأتي فعيل بمعنى مفعل لأن المعروف الفعيل بمعنى فاعل ه نعم مثل ها يجيب من عندك هذا القديم بمعنى مقدر وجميل بمعنى مجميل وحكيم بمعنى محكم وفي شيء نبين من كلام اللعب العربي سبيحي معنى مصر مثل؟ مثل المشاهد ايه من كلام العربي و... من كلام العربي عربي القرآن مثل قول الشاعر عن رايحان فدائي سميره فدائي سميره وأصحابه نعم هذا شاه ورهم عذاب أليم بمعنى مؤلم رهم عذاب أليم أيه مؤلم فببيع هنا بمعنى مفجع وله شواج اللغة العربية في القرآن طيب قوله تعالى وإذا قرأ أمرا من لمح السؤال مخ ت مخ سؤال أصيل طيب نخل قوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كنت يكون ما معنى إذا قضى إذا أراد قضاها إذا أراد قضاها وهل يعبر بالفعل عن إرادته هل جاء التعبير عن الفعل باعتباء إرادته تدور بالفعل على عزيز مثل يا ايه الذين نعمل لكم في بسرعة اي اي بيارة ما في واحد شاهد شاهدين قرأت القرآن فستعز بالله فاذا قرأت القرآن بالله ايه لا. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداخل خلقه قال: بسم الله. أقول لله من الخبث في الخبائث أي أراد الدخول. استدل بعض العلماء بقوله تعالى حتى تتبع ملتهم بأن الكفر ملة واحدة وأن اليهود من النصانى وبالعكس. السوداء. ما رأيك في هذا السؤال؟ ه ما خلنا ما خلنا فوايده مع الفوايد ثلاث من خير من وان ثلبا طيب مكالمة تعالى <تصفيق> الصلاة واعتذار الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله لماذا لم يقل تجدونه فسينا جواب ماء الشرطية وجواب الشرط يكون مهزوما سيختبع من له وإن هدى الله هو الهدى يستفاد من هذه الهدى الكريمة إنادوا اليهود والنصارى حيث لا يرضون عن أحد إلا أن يتبع دينه ويستفاد منه منها أيضا أن من كان لا يرضى إلا بذلك فسيحاول إدخال غير اليهود والنصارى اليهودية والنصرانية. ومن فوائدها الحذر من اليهود والنصارى إذ لا يرضان لأحد حتى يكون يهوديا أو نصرانيا ومنها أن الكفر ملة واحدة لقوله ملتهم وهو باعتبار مضادة الإسلام ملة واحدة أما باعتبار أنواعه فإنه ملل اليهودية ملة والنصانية ملة والبوذية ملة وهكذا تقيت الملل لكن كل هذه الملل باعتبار مضادة الإسلام تعتبر ملة واحدة لأنه يصدق عليها اسم الكفر اسم الكفر فتكون جنسا والملل أنواعا كذا يناس طيب ومنها الرد على أهل الكفر بهذه الكلمة هدى الله هو الهدى فإن كان مع أي... والمعنى إن كان معكم هدى الله فأنتم مهتدون وإلا فأنتم ومنها أن البدع ضلالة لقوله هدى الله هو الهدى وهو هنا ضمير فصل كما مر علينا وتفيد حصر الهدى بأي شيء بهدى الله إذن فالبدع ليست هدى وما لا بدو الحق إلا الظلال فعليه السفارة من هذه الأدوات الكريمة أن جميع البدع ظلا كما ثبت بذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. منها تحريم اتباع أهواء اليهود والنصارى لقوله ولنتبع تهواهم قاد الذي جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ومنها أن ما عليه اليهود والنصارى ليس دينا بل هو هوى لقوله أهواءهم ولم يقل ملتهم كما قال بالأول في الأول قال لم ترضى حتى تتبع ملتهم لأنهم يعتقدونهم أنهم على ملة ودين لكن ولئن اتبعت أهواءهم بين الله أن هذا ليس بدين ولا ملة فالهو هوا وليس هدى ومنها أن من اتبع الهوى بعد العلم فهو أضل وأشد ضلاله لقوله بعد الذي جاءك من العلمي ما لك من الله من ولي وناصير ومن فوائد الآية أيضا أن من أراد الله به سوءا فلا رد له بقوله ما لك من الله من ولي ولا ومنها أنه يجب تعلق القلب بالله ورجاء لأنك ما تعلمت ذلك أنه ليس لك ولي ولا نصير فإنه يتعلق قلب بالله أو بمن سواه بالله فلا تعلق قلبك أيها المسلم إلا بربك ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به يستفاد من هذه الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على من آتاه الله الكتاب فتلاه حق تلاوته ومن فائدها أنه ليس مجرد تيان الكتاب فضيلة للنساء بل الفضيلة بتلاوته ومنها أن للإيمان بالشيء علامة الإيمان له علام وعلامته العمل لقوله لما قال يتلونه حق تلاوته قال أولئك يؤمنون به ومن فوائد الآية أن من خالف القرآن في شيء كان ذلك دليلا على نقص إيمانه نين توقع لقوله يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمن به فما أن ذلك إذا لم يتلوه حق تلاوته ما آمنوا به نقص من إيمانهم بقدر ما نقص من تلاوتهم له ومنها أن تلاوة القرآن نوعا تلاوة حق وتلاوة ناقصة منه حقيقة فالتلاوة الحق أن يكون الإنسان تالي للغضة ولمعنى عاملا بأحكامه مصدقا بأخباره كل الأربعة اللي مرت علينا هذه الإيمان به تلاوة التلاوات حق تلاوته من فوائد الآية أن الكافر بالقرآن مهما بلغ من الدنيا فهو خاسر تقوله من يكفر به فأولئك هم الخاسرون وكيف يكون خاسرا وهو قد حصل له أموال وبنون ومراكب فخمة وقصور مشيدة لأن هذه كلها سوف تذهب وتزول أو يزول عنها ولا تنفعه لأذن يصدق عليهم أنهم هم الخاسرون كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عندك الله ولما كان الذي يتلهى بذلك عن ذكر الله يظن أنه يربح قال ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يعني ولو رب ثم قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أظنوا السبق معنا هذه الآيات في أول الصورة فإن شئتم نحيلها نحيلكم عليها ولا نذكرها طيب من فوائد هذه الآية تذكير تذكير بني إسرائيل بنعمة الله عليهم بقوله تذكروا نعمتي التي أنا عمت عليكم ومنها أن ذكر النعمة ليس معناه أن يتذكره الإنسان بقلبه بل معناه أن يقوم الإنسان بشكرها مجرد أن يذكر أن الله أنعم له ما يكفيها لا بد أن يقوم بالشكر وهذا هو الذي أمر الله به البني إسرائيل ومنها أن النعمة من الله وحده لقوله التي أنعمت عليكم ولو كان أحد له نعمة لقال الله تعالى لأن مقتضى العدل أن يقول الله ونعمة كل مخلوق كما قال النبي واتقول للذي أنعمت علي أنعمت أنعم الله عليه وأنعمت عليه نعم ومنها تفاضل الناس عند الله عز وجل تقوله وامني فضلتكم على العالمين وسبق لنا ما رزقنا الله به جعل فيه منبيا وجعلهم ملوكا واتاهم مالا لم يتي احد من العالمين ومنها ان هذا التفضيل ليس على عمومه لا يمن قيامه، لأن هذه الأمة أفضل منه، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس، فيكون العالمين عاماً ورد به الخاص، ما الذي ورد به يا أخوان؟ عالم زمانين، عالم زمانين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عد ولا نفاع شفاعة ولا نصر يستفار من هذه الآية فات يوم القيامة ويستفار منها أن هذا اليوم شديد يجب اتقاؤه والحذر منه ومن فوائدها أن ذلك اليوم لا, ينفع لا تنفع نفس نفس شيئا كل نفس بما كسبك رهين ما ينفعك لا ابنك ولا أبوك ولا أختك ولا أخوك ومنها أن من استحق العذاب ذلك اليوم لا يقبل منه عدل أي ما يعدل به العذاب عن نفسه ومنها ثبوت الشفاعة في ذلك اليوم نيل لكن هذا نفي. <تصفيق> إذا قال لا تنفع الشفاعة، ماذا ما ما في الشفاعة؟ لا تنفعوها، إذا ففيه أصل الشفاعة، ففيه إثبات الشفاعة في ذلك اليوم، ولكنها مقيّدة بشرطين إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. هما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومنها أن الكافرين لا تنفعهم الشفاعة لقوله تعالى في آيات أخرى فما تنفعهم شفاعة الشافعين ومنها أنه لا ينصر أحد أحدا من عذاب الله بقوله ولا ولاهم ينصرون ونبدأ بالدرس الجديد الآن. مناسبة قوله تعالى في قبل ولا ولا تنفعهم شفاعةه. نعم. ولا يؤخذ منها. وهم لا ولا يؤخذ ولا يغدر منها. عدم وثبته سبحانه. تحريم التحير. مناسب والله أنا من تحكمة في هذا التنويع الأساليب فقط. ما يظهر لغيرها. ثم قال وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمّهن. من المبتلى؟ الله. الله. كيف إبراهيم؟ هو الذي للفعل. وابن مالك يقول والأصل في الفاعل أي يتصل والأصل في المفعول أي يفصل. من لكنه قال وقد يجاؤوا بخلاف الأصل. وهذا مما جاء على خلاف الأصل. فأبراهيم مفعول مقدم وربه فاعل مؤخر. وهذا الترتيب على هذا الوصف على هذا الوجه واجب ولا جائز. واجب واجب. لأن الضمير لو قدمت فاعل عاد الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة وهذا ممنوع. ولهذا قال وَشَدَ نَحْو وشاع لا خل شاء وشد, وَشَدَ نَحْو وَزَانَ نَوْرُهُ هذا الشاء ما قص عليه أما نظير الآية وشاع نَحْو خَافَ رَبَّهُ عُمَرَ نعم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ إبْرَاهِيم إبراهيم وإذا بتلا إبراهام ربه إبراهام عربيه تقرأ بالله إبراهام نعم إبراهام بالمين إبراهام لأ, لا. لا. المهم إنه بدأ الألياء ألف بدأ إبراهيم إبراهام سبعية. إيه سبعين نعم ثلاثة الفروق لا ما اختلص ما اختلص تكتب الألف يا الرسم الإثماني تكتب صوت اليعني وقال إبراهيم إبراهيم ربه رب فاعل وهنا أضاف الربوبية إلى إبراهيم وهي من الربوبية الخاصة لأنه سبق لنا أن قلنا إن ربوبية بإزاء العبودية فكما أن العبودية نوعان خاصة وعامة ربوبيها أيضا نوعان خاصة وعامة وقد اجتمع في قول السحرة قالوا آمنا برب العالمين هذه عامة رب موسى وهارون هذه خاصة هنا ربوبيها خاصة ولا شك أن ربوبية الله سبحانه وتعالى للرسل ولا سيما قول العزم منهم وهم يرشد. نوح، أم، وإبراهيم، وموسى، نعم، وعيسى، نعم. محمد، نعم. إنها أخص الربو... أخص ربوبيات، وقوله بكلمات هذا الذي تُلِيه به والابتلاء والاختبار والامتحان. هذه الكلمات ما هذه الكلمات هل هي كونية أو شرعية أو من الكونيات والشرعيات الله سبحانه وتعالى أطلقها فهي كلمات كونية وشرعية أو جامعة بينهما فما هذه الكلمات اختلف فيها المفسرون وأصحف في الأقوار فيها أنها كل ما أمر الله به محمد إبراهيم كونا أو شراء كل ما أمره به أو قدره عليه فهي كلمات فمن ذلك مثلا ابتلي بالأمر بذبح ابنه ذبحه لا دبح. <تصفيق> إيه نعم يعني قال الله وقص الدكتور قال الله وقص قصة الدكتور رؤية هو ذبحه حكم وإن من حقيقة امتحن لله وهذا امتحان ولا لا امتحان أعظم من امتحانات كذلك أيضا امتحنه الله تعالى بأن أوقظ له النار وألقى فيها وهذا من الكلمات الكونية صبر ولا لا صبر صبر واحتسب وكل ما قدره الله عليه مما يحتاج إلى صبر ومصابرة أو أمره به كذلك فهو داخل في قوله تعالى وبكلماته هذا هو الصحيح ومنهم من قال إن الكلمات التي انتلاه بها قال إني جاعلك للناس إمام وهذا في الحقيقة ما فيه امتحان بل هذا نتيجة الامتحان لما امتحنه الله فأتمهن أتم هذه الكلمات الكونية أو الشرعية وهذا من الذي يستطيع أن يتم كل كلمات الله عز وجل الكونية أو ما كل أحد يصدر على منها على ذلك إلا من وفقه الله ولهذا وصف الله إبراهيم بأنه وفى فطال وإبراهيم الذي وفى أي تمم ما أمر الله, ما أمر الله به وابتله به لما أتمهن فالله جل وعلا أكرم من عبده أعطاه الله هذه الإمامة وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين قلنا لا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا هذا واحد وكانوا بآياتنا يقنون هذه الثانية إبراهيم من هؤلاء الجنس قال إني جاعلك للناس إماما جاعلك نصيرك وهي تنصب مفعولين لأنه مشتقة من جعل التي بمعنى صير والمفعول الأول الك الذي هي في محل جر بالإضافة والمفعول الثاني إمام والإمام من يقتدى به سواء في الخير أو في الشر لكن لا ريب أن المراد هنا إمامة الخير فإذا قال قائل أرونا دليلا على أن الإمامة في الشر تسمى إمامة قلنا قوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون قلن بإمام عليه الصلاة والسلام يقول من سنى في الإسلام سمة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وهذا لأنه إمام صار متبوعا قال إني جاعلك للناس إماماً للناس عامه لا عام في من أتى بعده لا من كان قبله لكن من أتى بعده صار إماماً حتى لخاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام ثم أوحينا إليك أن اتبع من لة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فهو إمام قال ومن ذريتي يعني واجعا من ذريته إماما وهنا من هذه للتبعيد ولا لبيان الجنس أم... نعم أم... يحتمل لبيان الجنس وبناء على ذلك تصلح ذريتي لجميع الذرية يعني واجع الذرية كلهم أئمة ويحتمل أنها للتبعيض وعليه فيكون المقصود اجعل بعض الذرية إماما أيهما أقرب يعني أنه سأل الله أنه يجعل كل من كل ذريته أعم يحتمل هذا وهالة لكن مهما كان سواء قلنا إنها لباني الجنس أو للتبعيض فالله تعالى أعطاه ذلك مقيدا فقال لا ينال عهد الظالمين. لا, لا حتى البعض ما كل كل البعض يكون إمام. على كل حال إن سواء قلنا للجن سنتبعه الله تعالى أجابه إجابة مقيدة. فقال لا ينال أي لا يصيب عهدي أي تعهدي لك بهذا. الظالمين الظالمين من ذريتك سواء كانت ظلم عاما أو خاصا أكبر أو أصدر فالظالم لا يكون إماما ولهذا قال لا ينالوا عهد الظالمين عهد فاعل فالظالمين محول به يعني أجعل من ذريتك إمامه ولكن الظالم لا يصل في ذلك ولهذا لم يولد الله تعالى ظالما على وجه التأخذ على وجه التأخذ ولكنه قد يرد عليه أن من ذرية إبراهيم من هو ظالم ولكن ليس ظلماً أكبر قل لا مثل من بسمهم بأم لكن مثلا من خلفة بني أمية من هو ظالم من خلفة بني العباس من هو ظالم لكنه ما سمعنا عن أحداً منهم ولم ظلماً أكبر يخرج به من بالاسلام ويا اخي صلاح تحقيق لهذه المسألة <تصفيق> الله اكبر <عرق> الله قلنا هذا ما ما ديتله الاختبار ومن الذي نصد ابراهيم فقلت أين الفائد طبو في إبراهيم قراءة رحمن في إبراهيم وفي إبراهان إبراهان في كل موبع في البقرة كل ما جاء في بقرة وفيها قراءتان إبراهان وإبراهيم في غير البقرة في اختلاف صحيح ما هي الكلمات التي سال الله بها إبراهيم ما هي الكلمات هل هي كونية ولا صريعة كونية صريعة كونية معص صريعة كونية وصريعة إيه نعم بثبت إيه نعم زين أو كونية مثل كونية مثل طشططشة بالنار القاء <تصلح> <تصلح> في النعمة، نعم، زين نعم، نعم، مثل عندما ترى زوجته وأبنه، فعندما ااا قتل، نعم، طيب، وكذلك أيضا تكثير الأصنام وايضا إذن الصحيح يا حسين م. أن هذه الكلمات معينة ولا غير معينة؟ غير, غير معينة غير معينة لكنها كلمات عظيمة فيها ابتلا ومتحان قوله <تصفيق> إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا <تصفيق> نعم؟ مش معنى إيمان إيمان نعم إلا هو أخذي الذي كمن بيدي نعم الكثير في الشرق في وتكون وتشوف وتشوف الشرق لا مثل دعناه أمتي يرونه إلنا دعناه أمتي يرونه إلنا إيه أي متن يرونه طيب ووقوله إماما ما الذي نصدها إمام جاعل على أنها أول ولا, ولا م... ثاني ولا ثاني أول وإماما ثاني لأن جاعل من جعل وإن تنصد طيب طيب, طيب ومن ذرية محمد وش معنى قول ومن ذرية أي وجع فأم ام. طيب هل أجاب الله هذا الدعاء أجابهم أجابهم مقيد مقيدة ام. في في قول قال الله أنها لعب في قوله لا ينال عهد الظالمين. طيب من راجب العهد هنا؟ عبد الله الإمام. لا ينال العهد من يعرف؟ إيه يعني ما أتى أهده به لق لا ينال الظالمين. يعني كانوا يقول أتأهد لك بذلك وأعطيك به عهدا إلا أنه لا ينال الظالمين قوله وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْثَ مَثَابَةً لِلنَّهِ قلنا على قوله لا ينال الظالمين يعني قلت نعمل للمعرفة الجبار لأنه خصر ولا نية على <تصفيق> لأنه على إنه بعدها وعرض هذا بنيومين ينفذ ما ينفذ سيد إذا ما رأى متعملها حقيرها سيد هذا الشيء قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وعمنا إذ هذه ضرفية وهي متعلقة بمحدود تقديره <تصفيق> أذكر يعني أذكر يا محمد هذا الأمر الذي سيرناه للناس وجعلنا بمعنى سيرنا والبيت ألمنا للعهد الذهن والمراد بن كعبة لأنها بيت الله عز وجل وأتى هنا بقلب التفخيم والتعظيم يعني البيت المعهود الذي لا يجهل ولا ينسى جعلناه مثابة المثابة بمعنى المرج أن يتوب الناس إليه ويرجعون إليه في كل أقطار الدنيا سواء تابوا إليه بأبدانهم أو بقلوبهم. فالذين يأتون إليه فجاجاً أو مؤتمرين يتوبون إليه بأبدانه والذين يتجهون إليه كل يوم في صلواتهم يتوبون إليه يتقلوا بهم فإنهم لا يزالون يتذكرون هذا البيت في كل يوم وليلة بل هو من شروط صحة صلاتهم، وقوله وأمناً أي وجعلناه أمناً لله